وابتغ فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قُل انما موتته على عين من عين ج اولم يعلم ان الله قد هلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون لو لوئی اری وَمَا كَانَ لِنَا الْمُنْتَصِرِينَ وَأَطْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِلَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِدْ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَأُسِفَ بِنَا وَيْكَ لا يفلح الكافرون تلك الدار لا آقرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة من المتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء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 وما كنت ترسو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يطبنك على آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إله ناصر لا إله إلا هو كل شيء هارف إلا وجهه له السكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم حا سی بندوئی تک اپو لو منا من قبلهم لا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ پونا سمیا اللَّهِ فَإِنَّ نجر وا وس میلا و مجھ مجا ہی دُنی نی وی جن لمی ولدی نو آتی نو کہ فیم سئی آتیم ولن یزین ولن یو نو احس